تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلي الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى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 فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى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 ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي شدد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا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 كما يوحى أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَاكَ مِنَ الْغُمِ وَفَتَنَاكَ فُتُونًا فَلَا بِإِحْتَسِينِنَا فِي أَهْلِ مَدِينَةٍ مَدِيتَ عَلَى قَدْرِيَ يا مُوسَى وَأَصْطَلَعْتُكَ لِنَفْسِي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 قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطوى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى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 فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا فِي جذوع النخل ولا في جذوع النخل ولتعلمن أصلب أنكم أينا أسد عذابا وأبقى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 ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعباده فاضرب, فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى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 ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القسامير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 وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نصفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما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 وَسَاقَ إِلَٰهَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنُحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُلْقَا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقه إِلَّا لبثتم إلا يوما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 وخشعت الأشوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا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 ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما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 وَطَفِيقَ يَخْصِفَنِ عَلَيْهِ مَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى أَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ جَتَبَهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى